يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَالْمَتَّعِ سوقوا المجرمين الى جهنم نموا رد لا يملكون الشفاعه ان من اتخذ عن د الرحمن ابا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اددا لكد السما والسموات يتفطرن من وتر الشفر وتشمل الأرض, الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال غدا دعو للرحمن ولدا وما يدب فيه الرحمان سخين ولذى وما يؤمن من الرحمن أن يتخذ ولذى كل ما في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عددا كل ما في السماوات والأرض لقد أحضأهم وعدهم عدا لقد أحضأهم وعدهم عدا لقد أحضأهم وحدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فواد وكلهم آتيه يوم الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أسرناه بزمانك لتبشر به المتدين، لتبشر به المتدين وتمضي ربي طوم المدد، وكان أهلكنا قد لهم من قرض، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تصنع لهم ركزا؟